ومنذ عن قتبه هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في صرور وبدهاج بقرب ظهور اشراقها هذا السراج والعيون ومتشوفة إلى برزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنه بكمال البشاره وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغناء من بركات وسعادة هذا الإمام ولن تزل الأرض والسماوات متضمخة بعذر الفرح بملاقات أشرف البنيات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبصد في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البجر الكريم اللهم صلِّ وسلِّم أشرف الصلاة والتسليف على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعالك